ثم أخلقنا نطفة علاقة فخلقنا العلاقة مضعة فخلقنا المضعة ضام فكسونا الضام لحم فكسونا العضام لحم ثم شأنه خلق آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون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 فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غفاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستاخرون ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة الرسولها كذبوا فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون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 وَأَيْنَ هُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قِرَانٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ شُذْرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لديهم فرحون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 أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارون ولو اتبعوا الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى سراط مستقيم وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصَّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ إِلَّا لَجُوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا أَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فيه وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت ولو اختلاف الليل والنهار فلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا إذا متنا وكنا تراضا وعظاما أئنا لمبعثون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 حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعون لعله أعمل صالحا فيما تركتك لا إنها كلمة وقائلها إنها كلمة وقائلها ومن وراهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فَمَا ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عذنا فإنا ظالمون قال اخسوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الرحمين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 أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلىنا لا ترجعون فتاع الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعوا الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحمن خير